بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا قريش الى فيهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من وآمنهم من خوف